الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فإن الله لعفور غفور الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعوذون بما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبه من قبل ان يتمسا ذلك تعظون به والله بما تعملون خبير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 يوم يبعثهم الله جميعا فينفئهم بما يعملون أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم مَا في السماوات وما في الأرض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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُهَاوُونَ عَنْ نَجْوَاهُمْ أُمَّهُمْ يَعُوذُونَ بِرَبِّهُمْ مِنْ فَظِعِ مَا يَقُولُونَ وَيَتَناجَوْنَ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بما حيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسكوهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناديتم الني والعدوان ومعصيه الرسول وثناجر في الجور واتقوا واتقوا الله الذي اليه تخشون ان من نجوى من الشيطان يحزن الذين امنوا وليس بضار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 وَإِذَا قِيلَ شُذُفًا شُذُوا يُفْعَلُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَيْتُمْ رَسُولَ فَقَدْ بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فالله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدتوا عن سبيل عذابهم امم لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استعوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا فالشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسولهم أولئك في الأملين كتر الله أغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاس الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو دخوانهم أو عشيرتهم أولا جَعَلَكُمْ خِقْبُ بِالْمُرْإِ إِيمَانًا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَنَا فالله هم المفلحون